lekerleküm ma yatu fi bi ان الناس حب الشواوات من النساء والبليد والقلاطر من الذهب والفضه والخيل المسومة والمنام والحرق ذلك قَضَا بِالْإِسْلَامِ تُوَجِّهِ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ آمِنُوا فَإِنْ أَسْلَمُوا I Odağına taşın, o bir diğer hesap. La yatta bilen نَصْغُو مِنْ مُنْتَقَطَاتٍ وَيَ